Thank、like、you. أ م قال ل ل ه أ د عبد الملك ا بن عمرو ا الفقرة فأطي وأطي ل ع ع ر ه لفيتا قال بن م عمير فراوا الحديث عن جابر بن سمره فانا رايته وقد سقط حاجباه على عينيه من شده الكبر لما وقعت الفتنه وقتل عثمان رضي الله عنه اعتزل سعد الفريقين جميعا ولزم ا منزله ف أ ت ا ه ابن اخيه هاشم بن عتبه بن ابي وقاص فقال له هنا مائه أ ل ف سيف يرونك أ ح ق ا كان ا ر فقال سعد أ ر ي د منها سيفا واحدا إ ذ ا ضربت به المؤمن لم ي س م ع شيئا و إ ذ ا ضربت 私はこの辺りにあったのは、この辺りにあったのは、 إذا ك ا ن ط و ي ل ا ً يقال أسبغي ا لمن ض ع ع ي ي ة ي ي ق ا لا أسبغت ل م ض ع يوافق ة اعضاؤه حقها بوضوء ولما ترون من خطا منه わかりました。<音楽> والعكس هكذا الجلى و أ ن تبين بها ا ل ح ق ي ق ة و ت ك و ن في هالكه دعاء سلطان اي تكون في سلطته دعاء العقاب و ي ن ي ا ل أ ع ق ا ب ا ل أ ع ق ا ب جمع عاقل ويقال عاقل ويقال عقم في القلب وقلعه في الظم والسكون والعقل مؤخر ق ل ب وعقل كل, كل شيء و أ خ ر ه عقل الرجل、أنا. 私の言葉を言うことは言 n ことは言うことは言うことは言う ولكن ا روي عن انس بن مالك وعن ابن عباس وعن قتايه وعن الشعبي ان الواجب في الرجلين المسح للغسل ولكن عقد الاجماع بعد أ ص د التابعين على أ ن الواجب في الرجلين الغسل إ ل ا خ ي ا ل شذوذا وعن إ م ا م ي ة ا ل ش ي ع ة وعن ا ن جرير الطبري من بلاد السنه ف ا ل ش ي ع ة يرون إ م ان الواجب في ا ل ر ج ل ي ل مسح و ا و جعفرين رحمه الله يرى أ ن ا ل إ ج ل ي ل يخير صاحبهما أو في الغزل أ و المسح هذا خلاف سببه سببه الاختلاف في ق ر ا ء ة قول الله تعالى وقال لك ان تتحدث عن المنطقه وقال لك ان تتحدث عن المنطقه فقالوا واجب المسجد ان الله تعالى يقول وامسحوا بنفوسكم وارجلكم و عبيد كامل ونزل الطبري من التخيير لماذا لان الايتين المختلفه الحكم في القراءتين هو مرسوم لكن لمن الجرور ج ر و ر ا جاورات مستمره 何が何が何が何が何が何が何がが何が何が何が何が何が何 先ほどのお話を聞いたことがあって、 パラワー。<音楽> سمع صوت الماء وحركه اليدين الخطاب ت و ض ه سمع صوت الماء و ح ر ك ة اليدين سمع عمر الخطاب يعني ت تحت و ض لما إزائي ي استنجي من الماء هذا المقصود يستعمل ماء ي استنجاهه لذلك قال لما تحت إ ز ا ل ي و ا ل إ ز ا هو Can I see my way? ف ب ي ن أ ح د الاهل ا ل ت س ي ر في ان قول الله تعالى فيهم يحبون ان يتطهروا والله يحب ا ل م ط ه ر ن في سور التوبه نزل ليحرقوا ب ا ل أ ن ه م كانوا يستعملونك المستنشونك ب ا ل م ا فتبقى ََْ بعض َْ اجزائه في ا ِ م و َ ق ع يؤدي ُ ذلك إ ل ى حدوث امراض شكليه فلا ينبغي ان يبقى المعروف في الموقع ولا ينبغي أ ن يبقى, أن يبقى يعني بقايا ذلك للادوار وقد يستعمل انسان ل من دون ان يستعمل شيئا غ س ل و ج هذا ه ح ت على انه يراعي س الترتيب يعيد ى ك و ن غسل يديه ع د غ س ل وجهه ف د لكنه فعل قال اذا كان بحرك ي د ي ع ن ي أ ن هذه ا ل م ر ا ع ا ة إ ذ ا كان في محل وضوئه او كان قريبا منه و أ ج م ع م ت أ خ ر ا ل م ا ل ك ي ه على أ ن الترتيب في الوضوء مستحق ع ن المالك وليس و ا ح د لكن الترتيب عند ا ل م ا ل ك ي ة ث ل ا ث ة أ ن و ا ع ا ل ا ل ذ ي ن د ر س معا في ا و ه نعم حسنا ترتيب فرض مع فرض وترتيب سنتي مع س ن ة وكلها م س ت ح ب ة ليس شيء منها واجبا الا ان ا ل م ل ك ي ة يرون ان ترتيب الفرد مع الفرد من سنن الوضوء وترتيب ا ل س ن ة مع ا ل س ن ة من فضائل الوضوء ببياني و َ ل َ ا تحدث عن الفضائل ُ لِكُمْ َ ر َْ قال اما ََ ض ا ئ ل ه ف ع ش ر َ ت ِ ب ف َ ر ْ ض َ و ا ت س و ي َ ه ُ م المثل القائل س ُّ والشكر والتثبيت َ ف َ ض َ ا ي ر س ل و َ مع الاحكام من غسل ابليلو والعظيم ْ والسنن في نفسها او مع الاحكام いい感 و ه ا لا على أ ن الترتيب في ا ل ق ر آ ن يعني م س ت ف ا د استدل على ذ ل النبي صلى الله عليه و سلم و كان يتوضا على التاصيل ك ث ي ر 私たちのように言うことを言うことうこ و ض ع و و ض ع ه لا على الترتيب فلا يجب ان يصلوا على هذا الحد ي ث ومما ي د ل أ ي ض ا على الترتيب المستحيل ان إ ج م ا ع من عقل على جوازي ف ت ت ا ك المرء الغسل غسل مرفقي من المرفقي الى طرف الصغر على الله تعالى ويكون إ ل ى المرء و إ ل ى ه ذ تقدم ا ل ل ا ان نحافظ على ا ل ا ن ت ه ا ء أ ل ك ن يجب ان يكون ح ق ي ق ة ل ممكنه ان يكون ل ق ي ق ه ممكنه ان يكون ج ي ز حقيقه م م ك ن ي ان ل ي ك و ي حقيقه م م ك ن ى ان ل ت ط يكون ا ح ق ي ج ي ز ه アアいいかげんにい <تصفيق> <تصفيق> لماذا لا نقول وعيد فضوء؟ ا ل و ض و ا لان ر الموالاه فرض لكنها فرض مع الذكر و ا ل ق د ر ة تجب مع الذكر ومع القدره وتسقط مع العجز ي ن ومع النسيان وهذا هو مشهور ارجح مباهر العلماء ان الموالاه فرض مع الذكر و ا ل ق د ر ة وتسقط مع العشر والنسيان وجاء لماذا ل أ ن الاصل العفو ع ن الناس قال الله سبحانه ب د ضللت وفيما حين سمينا او خائف قال الله قد معا وفي ل ح د ي كذير ث I'm sorry. でも、一番前に言っていただければな。 قبل أن يدخل في وقالوا د ل ي أ الأمر الحبيث ظاهر الحديث ا الأعناف ا ل الوجوب لكن عندنا صاحب يصرف هذا الظاهر عن الوجوب والاستحباب التعليم الذي علم به الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ف إ ن ا حدث لا يدريه اينما ت د ي ه فعلم هذا ا ل أ م ر بأمين なぜならば、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、 ワンワン。<laughs>